شبكة ملامح تقدم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيئة حارت الأبكار في قدرة من قد هدانا سبلا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأموال ولا وعزل أين من ساد وشاد وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل أين أرباب الحجة أهل النهاء أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل النور هو الخطب الأفضع والأمر الأشنع والطعم الأبشع والخاطف الأسفر هادم اللذات وقاطع الراحات وجارب الكريهات قاصم الجبابرة ومذن الأكاثرة والقياصرة قال الحسن إن الموت قد فضح الدنيا